بوك تو <تصفيق> شسدسات بيات خمسة وستون <تصفيق> خمسة وستون زابرشنّا دو النفي اثنان النفي اثنان برستن دروهي هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ ني، وين كوشتي؟ تيلكي 100 يورو. ل، يكلف 200 يورو فقط. لا، يكلف 100 يورو فقط. انا يا مايو تيلكي 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. ты вже готовий؟ هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ ني، ще ні. لا، ليس بعد. لا، ليس بعد. Але скоро буду готовий. لكن سأجهز حالا. Лекін се ешез Хочеш ще супу? Хелтуриду мезіден міна шораба. Хелтуриду мезіден міна шораба. Ні, я більше не хочу. Ла, ла уриду актър. Але ще одне морозиво لكن ايس كريم اخر لكن ايس كريم اخر تدلو вже тут живеш هل صار لك مده طويله وانت تسكن هنا هل صار لك مده طويله وانت تسكن هنا ني تيلكي ميسيت لا صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد. الا انا знаю вже багато людей. وقد صرت اعرف الكثيرين. وقد صرت اعرف الكثيرين. يدهش غدًا دو دو مو. هل تسافر غدًا الى داركم؟ هل تسافر غدًا الى داركم؟ ني. تيلكي او вихідні لا فقط في العطله الاسبوعيه لا فقط في العطله الاسبوعيه але я повертаюся вже у неділю ولكني سارجع يوم الاحد ولكني سارجع يوم الاحد твоя дочка вже доросла هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ ني، هي تلك سمناسة لا، هي الآن بلغت السابعة عشرة <سؤال> لا، هي الآن بلغت السابعة عشر але вона вже ما є хлопця ولكن قد صار لها صديق ولكن قد صار لها صديق видите в интернет за адресою www.book2.de для того щоб відкрити книгу та прочитати тексти